آ وایلی وایلی وایلی وایلی وایلی وایلی یا بدبی انت <تصفيق> تب بالحزين اي والله بدبي انت تب بالحزين كافي الحزن ما يا في <تصفيق> الحزن ما اريدها ارسل موالي هالمس يابالفرحه جديده تبيتها يا بالحزن يا في الحزن ما اريدها ارسل موالي هالمس يابالفرحه جديده وعندش يريد الحزن طول الدهر والفني لا يومي يمي مش لا تيه خالفني ايدا لمتلك الواقد يمك الجرح وقفني واليوم قص ايد الحزن للفرح افتح جفني والمعرس عليك شمعيته بيدي يحني ايدا دبيات هدياب الحزن كاف الحزن مريده مريده مريده دبيات الحزن في الحزن ما اريدها ارسل يا بالفرحه يا في الحزن ما اريدها ارسل موالي هالمساء يا بالفرحه جديده <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> من شرح قلبي من القاهر عفيا قهر عفيا هموم كم جرح بي من الوقت لا زادي هنا لغنوم وعيوني ذنب لها الساهر من كثر ما عد نجوم بل جي يمر بيها الفرح والفرح مر بيها اليوم شفت الموالي من سعد والعرس صاير عيدا دبيته ثياب الحزن كاف الحزن ما ريده ثياب الحزن كاف الحزن ما ريده الموالي للمنصور يا بالفرح تجدي وياك ثياب الحزن <تصفيق> يا هنا يا النبي وبحب علي داحن بوف باسم الحسين وفاطمه للفرح نلبس للفرح ونصير كل احنا حباب فرح عيون الكل موحد رجعب سلام الغياب كل محب غايب لا ولد سالم يردل وليده دبيتها ثياب الحزن كاف الحزن مريده مريده مريده عرس المواليها المسف يا بالفرحه جديده تبيت يا بالحياه يا يسبي التشعاع بالعين مستمر لهذا المساء يا بالفرحه جديده يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا معرسنا غالي ومحبوب خلي العروس بكل واكد حبها الولد كون الدوب عيشة وسعادة والهانة قلب الحسد خلي ينوب يعلى مقام بها العرس بينخ وتيضة المهيوب وترزق ربي من الويلد تسعو يا بنت محيدة دبيتها ثياب الحزن كاف الحزن مريدة الموالي غل من سيف الفرح بالفرح تجديد للشاعر السيد عدنان الحمامي